وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله تعالى وبارك فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأله تعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم مازلنا في شرح هذا الكتاب الطيب وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وانتهنا من أول باب من أبواب هذا الكتاب وهو باب الإخلاص وأحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية وبدأت في المرة الماضية الكلام حول هذا الباب الذي بين أيدينا باب التوبة وقد بينت ما لهذا الباب من أهمية أهمية لابد للإنسان أن يسعى لتحصيله وفهمه وتطبيقه وقال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاث شروط فلها ثلاثة شروط أحدها أن يقلع عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وهذا متعلق بشروط المعصية التي إذا وقعت لا بد أن تتحقق هذه الشروط حتى تتوب عن المعصية وبينت أن التوبة لغة هو الرجوع ترجع عن شيء تتوب عنه وشرعا الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته وذكرت أن أعظم أن أعظم هذه التوبة هي التوبة من الكفر والرجوع إلى الإيمان كالهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام توبة لا بد فيها من ترك شيء الى شيء من ترك شيء الى شيء لذلك كان واجب على الانسان إذا وقع في معصية وهذه أي معصية وجب عليه أن يتوب وينوب ويرجع إلى الله عز وجل قد قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف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 ويدخل في غيره مما نهى الله عنه هذا من الضلال البعيد والخسران المبين وإن كان الحال بين المعصية هو تركها والرجوع إلى الله عز وجل منها فما حال من يترك الإيمان بالكلية وجب عليه أن يحقق هذه التوبة حتى لا يقع في الخسران المبين وهذه الشروط الثلاثة التي بيّنها كثير من أهل العلم في قبول التوبة وتحقيقها أن يقلع عن الذنب إقلاعا صحيحا خالصا لوجه الله عز وجل لا يقلع عن الذنب لأن فلانا رآه أو لأنه يحصل على شيء مادي من تركه وإنما يقلع عن هذا الذنب لوجه الله عز وجل أن يندم على فعلها أيضا والندم مترتب على إخلاص النية لله عز وجل في ترك هذا العمل وأن يعزم أن لا يعود إليه أبدا لأنه علم أن هناك ربا يراه ويغفر الذنب فعزم أن لا يعود لفعل هذا الأمر أبدا لأنه لا يريد أن يعصي الله عز وجل وهو يراه وإذا حقق هذا الشرط ولم يفعل أي معصية أخرى لأنه اعتقد أن الله يراه فهذا يتحقق فيه معنى الإحسان الذي جاء في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه أعلى مراتب الإسلام فمن يحقق هذا الشرط العظيم فإذا حققناه اطمأنت قلوبنا وسرنا على الطريق المستقيم فالتوبة أمرها عظيم كثير منا يغفل هذا الأمر يجب علينا أن نحقق هذه الشروط نخلص لله عز وجل في أعمالنا فلن نعصيه أبدا ثم قال النووي رحمه الله وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة أي ما مضى من ذكره من أمور ثلاثة تتعلق بحق الله عز وجل ثم ذكر أمرا آخر وهو أن يبرأ, أو يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حدا أو حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب غفوه وإن كانت غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها وصحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب عليكم السلام ورحمة الله وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة على وجوب التوبة كما قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون امر من الله عز وجل للمؤمنين لأن المؤمن هو الذي يستطيع أن يتوب ويحقق هذه الشروط لأنه مؤمن والمؤمن قد ينتابه شيء من نقص الإيمان وغيره لأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإذا نقص الإيمان عند المؤمن تاب ورجع وأناب وهذا ليس لأحد إلا للمؤمن لأن لغير المؤمن لن يتوب لأنه ثار على ما هو عليه معتقدا به جازما لذلك الله عز وجل قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي هذا فيه الفلاح المبين العظيم في الدنيا والآخرة دائما الفلاح جزاء طيب عظيم من ربنا تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة وهذا ليس لأحد إلا للمؤمن وقال أيضا وهذا كما بين النووي رحمه الله وما زال يتكلم قال وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وان استغفروا ثم توبوا اليه فقدم الاستغفار على التوبه والتوبه اعم لأن التوبه يدخلها الاستغفار لكن الاستغفار من الذنب مطلوب اولا وهو فيه اخلاص النية لله في ترك هذا الامر وطلب مننا أن نستغفر الله عز وجل كثيرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل في المجلس أكثر من سبعين مرة ووصلت إلى مئة فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فدائما بد أن نستغفر الله عز وجل في كل أفعالنا وفي كل ما يصدر منا ثم توبوا إليه ارجعوا إليه واجعلوا لكم توبة نصوحة صحيحة تنفعكم في الدنيا والآخرة وقال النووي رحمه الله وقال تعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة صريحة ليست لاحد إلا لله عز وجل لابد أن تتوب أيها المؤمن لأنك مؤمن آمنت بالله رب العالمين ولذلك بيّن الله عز وجل أنه يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك وما يفعله المؤمن من عبادات وغير ذلك فلا بد أن يقع في الخطأ والذنب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وهذا حديث حسنه أهل العلم وبيّن أيضا أنه في قوله إن لم تستغفروا يذهب الله بكم ويأتي بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم فالعبرة بدعوة الله عز وجل وعبادته كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة صريحة خالصة ليست لأحد إلا لله عز وجل لذلك الله عز وجل خلقك لتدعوه وترجع إليه وتنيب إليه وتتعلم كيف تتقرب إليه وارسل الرسل مبشرين ومنذرين حتى لا يكون لاحد يوم القيامة حجة السلام ورحمه الله وبركاته فلذلك لابد من الحلم والصبر والعلم حتى تحقق هذه الشروط لذلك كان أحرى بالمسلم أن يتعلم دينه بعلم صحيح هذا العلم الذي به لا يعص الله عز وجل وإنما إذا وقع في شيء رجع وأناب واستغفر وتاب هذا حال المؤمن ولا يكون ذلك إلا بالعلم العلم هو الموصل للتوبة ولذلك ظل من ظل من أهل الكلام والعقول في معرفة رب الكون والسماوات والأرضين لما تفكروا في هذه المخلوقات وكلموا أو تكلموا بما لم يكن في شرع الله عز وجل من دليل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين العابد والعالم كما بين ذلك وجمع طرق هذه الاحاديث كلها إمام الأندلس ابن عبد البر النميري رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله وقد حسن هذه الأحاديث التي فيها تفاضل بين العلم والعبادة أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا وهذا صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك حتى يتعلم الناس والدين بالعلم وليس بكثرة عبادة ليست تبنى على العلم لذلك الله عز وجل يقول قل هل, يستوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون أبدا فالعلم بالله عز وجل والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم أمر ضروري ولا يستطيع العبد إذا وقع في ذنب أو معصية أن يعود إلى الله عز وجل ويتوب من هذه المعصية إلا بالعلم العلم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما افترض عليه من العبادات لذلك كان العلم نور يهدي به الله من يشاء من عباده فعلينا بالعلم الذي به نهتدي إلى صراط مستقيم فباب التوبة عظيم والأحاديث فيه كثيرة جدا ومن هذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل ونفعنا بعلمه ونفعنا بعلمه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 رواه البخاري عليكم ورحمة الله وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة رواه مسلم في صحيحه وهذا حديث يبين فضل الاستغفار وفضل التوبه ويبين حال النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما سالته كما سالته امنا عائشه رضي الله عنها وعن ابيها وتقول له لما رأته يقيم الليل وقد تفطرت قدماه قالت له يا رسول الله هو عليك أتتكلف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وآله وسلم فهذا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله ويتوب إليه وهو ليست له معاصي ولم يرتكب إثما فما حالنا ونحن كلنا معاصي وكلنا آثام كان صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة فوجب علينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتوبة تجب ما قبلها الكافر إذا أسلم يبدل الله سيئاته حسنات العاصي إذا تاب يبدل الله هذه السيئات التي عملها إلى حسنات إذا صدق النية وتاب وأناب ورجع ففي ذلك الحديث امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة والرواية الأخرى في اليوم مئة مرة هذه الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ليتعلم الأصحاب منه رضي الله عنهم ونتعلم نحن منهم لنعرفا أن الله توابا رحيما غفورا حليما والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله عز وجل يحب من العبد أن يدعوه وأن يستغفر وأن يتوب وأن يندم على ما مضى من عمره لم يطع الله فيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهنا مسألة مهمة جدا وهي أن, ال... أن كثير من الناس ربما يصر على معصية ولا يرجع عنها ويظن بذلك بأنه من أهل النار وأهل السنة والجماعة تفرق بين الذي يصر على المعصية والذي يستحل المعصية فمستحل المعصية كافر بلا شك وهذا إجماع أهل السنة أما المصر فليس بكافر وهناك فرق بين الإصرار والاستحلال والإصرار لو قال أحد أنا آكل أنا آكل وأن أعرف أنه حرام ولكن آكله فهذا مصر ولا يكفر وهذا منهج أهل السنة والجماعة ولكن هو فاسق وعليه أن يتوب قبل أن يموت وأما الذي قال بأن الربا حلال وليس بحرام فهذا مستحل وهذا إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة فهذا إن لم يتب قبل موته دخل النار أعذنا الله إياكم منها فالله عز وجل جعل التوبة نجاة لنا قبل موتنا قبل أن تنقطع التوبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها اللهم استعان فالله عز وجل فتح لنا باب التوبة وهذا ليس موجودا إلا في هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففي الأمم السابقة كان الذي يريد أن يتوب يقتل نفسه كما أمر الله بني إسرائيل إذا أرادوا أن يتوبوا قال لهم فقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فهذا فضل من الله العبد يقول عن ذنب وإن كان عظيما وإن كامنا من الكبائر ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله ويندم على هذا الفعل يقبل الله منه فهذا خير عظيم أراده الله لنا ليس لغيرنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولعل قوم يعلمون الله عز وجل وسعت مغفرته كل شيء ورحمته وسعت كل شيء فما الذي يحيل بيننا وبين التوبة ولو على أصغر صغيرة النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل في يومه الذي فيه عبادة وفيه نصح للصحابة وفيه نشر لدين الله عز وجل ونزول القرآن عليه وتعليم الناس ورحمته بهم ويستغفر الله عز وجل أكثر من سبعين مرة هل هناك صوت ان شاء الله طيب الحمد لله فهذا حديث يحضنا على التوبة دائما في كل فعل نفعله نقدم النية نقدم النية لله عز وجل في الفعل والترك والقول حتى يتقبلون الله عز وجل فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لنا تعليم عملي وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بنا وأنه يريد لنا الخير ويريد أن نكون على طاعة من الله دائما وكما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يذكر الله في جميع أحواله الذين الان شغال تمد الدنيا وشغالتهم الانفس والثمرات والزوجات والاولاد في الله السلام ثم جاء النووي رحمه الله الحديث الذي يليه عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقطا على بعيره وقد أظله في أرض فلات متفق عليه وفي رواية لمسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجره فاضطجع في ظلها وقد ايس من راحلته فبينما هو كذلك اذ هو بها قائم اذ هو عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وهذا حليث أيضا يبين عظم التوبة ويبين أن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد وهذه صفة لله عز وجل نثبتها له من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل وهذا منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف الله عز وجل يفرح وقت شاء كيف ما شاء ومن فرحه تبارك وتعالى هنا في هذا الحديث أنه يفرح بتوبة العبد وهو أشد فرحا من هذا الرجل الذي طاعت بعيره ثم وجدها بعد أن يأس منها فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله وقد بين الإمام مسلم رحمه الله في هذه الرواية التي ذكرها النووي رحمه الله تفصيلا لهذه الرواية فقال الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب بمجرد أن العبد يتوب ويرجع عما هو عليه بيقين وإخلاص وصدق فالله عز وجل يفرح به لأن الله عز وجل لا يريد لعباده الضلال ولا يحب لعباده الكفر إنما يكره الكفر لعباده ويريد لهم الخير لذلك يفرح بثوبة عبده فيقول صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا من بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات أي في صحراء أرض واسعة إذا نظر العبد أو إذا نظر الشخص فيها بنظره لا يستطيع أن يأتي بآخرها بمد نظره فانفلثت منه أي هذه البعيرة أو هذا الجمل أو ما أشبه ذلك وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأيس أي يأس منها وقال أنه هالك لا محالة لأنه في صحراء وليس معه لا طعام ولا ماء قال انا هالك لا محالة فلما نظر إلى حاله هذه ورأى اليأس وقال أنه ميت فأتى شجرة وجد شجرة فالضجع في ظلها جلس تحت هذه الشجرة في ظلها بعيدا عن الشمس والضجع والضجاع هو أن يميل أو ينام على جنبه ويجعل يده اليمنى تحت خده فركن إلى طلها وقد أيس من راحلته استسلم لأمر الله عز وجل وقال ليس هناك أمل في عودة هذه الراحلة فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده وهو مضجع نظر فجأة بعد مدة فوجد الراحلة أمامه فمن فرحه قام سريعا فأخذ بخطامها فأخذ بخطامها أي بما يأخذ به ليمتلكها أو هو ما يلف حول عنقها أو ما أشبه ذلك ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك فقال أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح والله عز وجل يعذره لأنه لم يقصد ذلك وإنما من شدة فرحه بعد أن يأس من الحياة وقال أنه هالك لا محالة رجعت إليه حياتهم فوجد هذه الراحلة فحمد الله عز وجل ولكن من شدة فرحه جاء هذا الحمد بعكس ما قد يريده فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فهذا المثال من هذا الرجل يبين شدة الفرح ما بعد ذلك من فرح فالنبي صلى الله, عليه صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الله عز وجل أشد فرحا من هذا الرجل فرح هذا الرجل لا يساوي شيء بفرح الله عز وجل بالعبد لما يتوب لما يتوب ويرجع إلى دينه مرة أخرى أو يرجع عن معصيته أو غير ذلك فالله عز وجل رحيم به غفور حليم يصبر على العبد يصبر على أذيته فالله عز وجل يقول لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فلا بد من التوبة والسير فيها أو السير في العبادة على طاعة الله عز وجل ولو تكلمنا عن التوبة وسردنا الأمثلة الكثيرة ما يسعنا هذا الوقت لكن العبرة بمن يتق الله عز وجل في الخلوات ويتبع سبيل المؤمنين ويمتثل لأمر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فهذا فيه الفلاح والنجاح والفوز بالجنان وبرؤية وجه الله تبارك وتعالى هل الصوف واضح ان شاء الله آمين نسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة ولا يجعلنا من الذين قال الله فيهم إنهم عرب بهم يوم إذ اللهم الله أن يجعلنا من الذين ينظرون إلى وجهه يوم القيامة في الجنة ويمتعنا بذلك آمين طيب بارك الله فيكم أكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل وأكمل في المرة القادمة إن أراد الله لنا البقاء واللقاء وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوبة الصادقة الناصحة إنه تعالى جواد كريم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك